وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَا قَدِيرٌ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَنَّنَا قَدِيرٌ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى في الظلمات قولوا ما ان لا اله الا انت سبحانك ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه نجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك انجي المؤمن وذكريا اذ نادى ربه ربنا تذرني فردا ربنا لا تذرني فردا, فردا وانتا خير الوارثين فاستجبنا له وَهَبَنَا لَهُ يَحِييا وَأَصْلَحنَا لَ زَووجًا إَِّهُ كانَون سَارعونَ فيِي الخَراتِ وَدعونَنَا وَيَدونَناَا رَغَبَ وَرَهَبَ وَكانوا وَكانُوا لنا خاشعين والَّتِ أَحْصَنَت فَْرجهَا فَنَفَخْنَ فِيهَا مِرّوحِنَا وَجَناهَا وَبَنَهَا آيَةَ للِ العالملَمِين إِهَا بِهَِّتُكُمْ أَُّةَ وَاحِيدَةَ وَأَنَ رَبّكُمْ وَأَ رَبّكُمْ فاعبدون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 فَإِذًا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا يَا وَيْلَنَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كنا وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُّبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مُشْتَاهُونَ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَ تُهَا يَومُكُ الَّذ كُ تُتُعَدُ يَومَ نَطُو السمَا أَكَ طَ السج للِكُتُبَ كماَمَا بَدَأن أَوَّلَ خَلقِ وَعيدُ وَعدًا عَلَنَا إِ كُن فَعلِين وَلا قَد كَتَبَنَا فيِي الزَّبُورٍ من بَعْدِ الذِكْرِ أن الأأَض يَرثُهَا عبَادَِ الصَّالِحُ إِ فِيهَا ذَا لَبَلَا غَلِّقَوْمِ عَابدِين وَماَا أَرْسَلناَاكَ إِلَّا رَرحْمَةَ للِعَلَمِين قُل انَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتم مُسْلِمُونَ